تلاوات رمضان لعام 1437 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب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 إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئه أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات